ناتين عين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من عين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيل سلام سلام أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا من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 أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم وبل ذلك مترفين وكانوا يصرون عن الحث العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث او ا يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميد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 فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزم أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه هجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموافع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا بلغت الحلقون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 فروح وريحان فروح وريحان وجنة لعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إذا كان من المكذبين رب من حميم وتصنيت جهنم إن هذا, هذا لَهُ حق ي سبح باسم ربك العظيم